هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طوى فقل هل لك إلى أن تزكى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 118. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 119. أأنتم أشدت خلقا أم السماء 14. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال اتعنكم ولي انعامكم فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى الحياة الدنيا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 119. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها 110. إنما أنت منذر من يخشاها 111. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو